بسم الله الرحمن الرحيم يسبيح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ أَزْوَاجِكُمْ جَنَّاتٍ تَخْرُجُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَئِذٍ تُحْشَرُونَ كَافَّةً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ قَصِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ رَاضُونَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَصِينٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 جاءت تاتين رسلهم بالذينات فقالوا ام شهر يهدون ماكصر وتولوا واستغنى الله والله غني الحميم ذا من الذين كفروا ان انبعثوا قل بلى وربي لتبعتن سن ولتنذبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خزير يَا مَنْ لَهُ كُلُّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِتَأْوِهُ التَّرَابُ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا كَفَّلَ الْعَذَابَ سَيَهْدِيهِ جَنَّاتٍ يَدْخُلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَسْقِي الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَارِكًا الْخَوْذَ الْعَظِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قَالِبِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ بُيِّنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا قوم اولادكم عبدوها لكم فاحذروا وان تحفروا وتصحوا وتغفر فان الله غفور رحيم ان ما اموالكم واولادكم حسنه والله عنده أجر عظيم أتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا طيرا لأنفسكم ولن يوق شرح نفسه فأولئك هم المسلحون يه تقرض وانا قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم الله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم